Fairem min Turbura miham min quintaha Mubil min ardı babla samet اضحى لن عبد الصليب ركبا هولى المنايا نفحا عذرا وطيب يملأ الدنيا هزيما يسمع العجب العجيب مفتد طهر العقيدة صار في الدنيا غريب اخوة هي هيا اشعلوا كل دونه بدل النحور لن يعض الغمد غضبا سله سل ليث حصور حتى هو أنت كان ضلع فتها كفه لن يشيف بقيد ذل ضمير ألف صهيل يرتجل قتل شهيدا بسم الثغر جميل سره صو انها هادين لا يفزع يوم حشر وفي الظل النواصي غير زفاة الرصاص اقتلوا أهل العبالة ليس من هذا ملاص أهل سنزوق الديادة أرتجوا فيه الخلاص بالخيانة والتحاسس والأمان الرخاص مسق الصحابة وارموا كل زنديق مهين وركب الموت جوادا طبيحا في كل حين وازرعوا في كل فج العدى موتا يقين واملأوا الطرق روبا بالعبوة والكمين قد رقلتنا ثلاثا وارتطوا عنها الفراغ فرسان عديدة نفتي طفر العراق، نسمع الحراء تهدي نشتهي منها العناق، جذوت التوحيد تأتي أن يخالط نفاث، فرأى في صدر نحيب هزني أن أسير، ارتجل قتلا شهيدا، أرقب الفجر منير. سأحثك متنايا صيحتي يوم النفير أن مولانا أسامة شيخنا وهو الأمير أن مولانا أسامة شيخنا وهو الأمير أن مولانا أسامة شيخنا وهو الأمير